إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صدروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي كَمَثَلِ اللَّهِ لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَنَئْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إليكم الكفر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداؤما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه أين أمر الله فينفاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين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 بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد بل عَجِبُوا أن جَاءَ مُدْرٌ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ مَوَاعِدِهَا وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ ينظروا إلى السماء فَوْقَهُمْ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوج والأرض مددناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كله كَذَّبُوا سُنَنَ الْحَقِّ وَعِيدَ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي نَبِّسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَنُقِلَ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَنَقَّلُ الْمُتَنَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مريب الذي جعل الله إلاه آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينوا ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدَ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى رحمن بالغيد وجاء بقلب منيب أدخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 فَوَرَبِّ السماء والأرض إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فغغينا أهله فجاء بعيد سمين فقربه إليهم قالا لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت أعجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها الموسلون قالوا إنا وصلنا إلى قوم مجمين لنوصل عليهم حجارة طين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 ما تتهم شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثموده قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ياضرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قومها فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لَعَلَّكُمْ تذكرون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 والطور وكتاب مصطوري في رق ماشور والبيت المعبور والسقف المرفوع والبحر المسجور إنا ذا ربك نواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم ودعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنة ونعيم فاكهن بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبُوا ۗ وَأَنَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَرَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا فيها ولا يَخْمُرُونَ فِيهَا عليهم غلمان فِيهَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قبل في أهلنا مشفقين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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خرقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا ينقنون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 أم تسألهم أجرا فهم من مغم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون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 والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواد مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قرب قوسين أو أدنى فوحى إن عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الموتها عندها جنة المأوى إذا يرشى السدرة ما يرشاه ما زاغ البصر وما طوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى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 وَرَنَّ لَائِمًا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُذِيعُ الَّذِينَ سَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُذِيعُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَّجِنَّبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمًا إِنَّ رَبَّكَ كَانَ مَسْعُوهُ فِغَهُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَشَاءَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعيده علم الغيب فهو أم لم يربأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزغازرة وزغخاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعىه سوف يراه ثم يجزعه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أضحك وابكى وأنه هو ما توحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأوثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحي من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى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 خش على مصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوحهم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أرواب السماء بما إن منهمر وفجرنا الأرض عيونا فلتق الماء على أمر من قد قدر وعملناه على ذات الوحي ودسو تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مذكير فكيف كان عذابي ونذو ولقد صرنا القرآن للذكر فهل من مذكير كذبت عادون فكيف كان عذابي ونظر إن أرسل عليهم ريح صرصار في يوم نحس مستمر تازع الناس كنهم أعجاز نخل من قاعل فكيف كان عذابي ونظر ولا قد يسرن القرآن للذكر فهل من مدرك؟ كذب الثمود بالنظر، فقالوا أبشر من واحدا نتبعه، إن إذا ل في ظلالي وسعور، أُلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون قدما الكذاب الأشر، إن مسلنا قتفذت لهم فرتقي بهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محاضر. فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقروا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كأشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط من نذر إنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أمدواهم بطشة أنا فتمارو بالنذر ولقد راودوه عيون ضيفي فطمسنا عيونهم فذوق عذابي ونذر ولا بل صبحا موقعة عذار مستقل فذوق عذابي ونذر ولا بل يصم القرآن الذكر فهل منهم المذكير ولا جاء النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عديد مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر وللساعة موعدهم والساعة ودها وأمر إن المجرمين في غلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم دوخوا ما إن كل شيء خلقناه بقذر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشيعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدر الرحمن علم القرآن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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مما مانج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رجل البحرين يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤل المرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي لا ربكما تكذبان يسألهما من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي لا ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمَائِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهم أعينان تجريان فبأى آلاء ربكم تكذبان فى من كل فاكهة زوجان فبأى آلاء ربكم تكذبان متكين على فرش مطائنها من السبرق وجن الجنتين دان فبأى آلاء ربكم تكذبان فى قاصرات الطرف لم يقمثوا النيس قبله ولاчان فبأى آلاء ربكم تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأيّة لاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأيّة لاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنة فبأيّة لاء ربكما تكذبان مدهمة فبأيّة لاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان الضاختان فبأيّة لاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آل يربك ما تكذبان؟ فيه النخلة الحسال، فبأي آل يربك تكذبان؟ قصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة إذا رجت الأرض رجاه ورست الجبال بساه فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 يطوف عليهم ملدان مُخَلَّدُونَ بأكواب وباريق وَكَأْسٍ من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللعلو المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مفضود وطنح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إننا لمغرمون بل نحن محرون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزنم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون